وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْلُّجُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَايَشْكُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلٌّ مِنْ مَاتٍ بِتُلْأْرِضٍ وَمِنْ يفسهم ومن لَا لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منهنها رف إذاهم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم.